عاثوا به واستفردوا بجنابه والعرب بين ملاعب وقصور ورأت قرود القي نقاع سباتنا وتقدمت بجلادة المغرور وتقدمت بجلادة المغرور فإذا بأقصانا ينادي أمة شمت العذاب جناحها المكسور والله ما بعناك يوما إنما ما حيلة المأسور للمأسور ما حيلة الأقصى بذلنا وشعنا ودماؤنا في أحرف وسطور هذا الذي نستطيع في زمن به سيافنا في قبضة المجنون أسيافنا في قبضة المنجور عاثوا به واستفردوا بجنابه والعرب بين ملاعب وقصور ورأت قرود القين قاع سباتنا وتقدمت بجلادة المغرور وتقدمت جلاله المغرور ففي الأيام نصر قادم ما كان حتم موقوعه بالزور ولسوف يا ابصر تعود مكرما لا تنفل النبحيه المنصور ولا تنفل النبحيه المنصور ارتوب به واستفغد بجنابه بالبنوبه بيد بلع بنو منصور ورقت قرود القين قايس باتنا وتقدمت بجلادة المورور وتقدمت بجلادة المورور